در این شیفت We're إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا وارض <تصفيق> الله والله song. إِنَّمَا مَنَامُ اللَّيْلِ لِلذَّاكِرِ Come <laughs> on, Ma وما كان كان الله ليأمر المؤمنين على أنتم عليه حتى يوم يذر mind نونا خفيرا <تصفيق> لقد سمع الله قول الذين قالوا انما هم فسين ونقول ذوق حذا الذين قالوا إن الله. نفس ذا Wa la ومن الذين احسرتوا أباً كثيراً وإن تصبروا وتستقوا فإن ذلك مما أدن من اللهم إنا قد نأوت الكتاب لا تبين نقول الناس ولا تتمور Ta Tumo يفرعون بما أثوا ويعبون أي يعملوا بما لم يفعلوا فلا إن في خلق السماء تفكرون في خلق السماوات a ki I I want my لا تخلفوا